في جنينه, الوحدة في جنينة من الوحدة وعدوها الجنة وعدوها دي حلوة سابوها في النهار في اللي بالارض بتسعى ازرع الارض المنسيه عيون حب وشجاعه Riisit hävöi hävöi, hävöi